موسيقى <تصفيق> كل ليلة وين ذنبك بتصال فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد كل ليلة وين ذنبك بتصال فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد ترى دربك يا غاليت ظلام مولا تالي سرى بتشوف عينك ولا الظنى يفيد قولي إلي ويد ، ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك أنت يزيد ترى دربك يا غاليت ظلام مولا تالي سرى بتشوف عينك ولا الظنى يفيد يالتو Jaleto, jaleto, jaleto, jaleto. Xada hatt tysh u sælo, virre el køb cair na haro, zeyle. Jaleto, jaleto, jaleto, jaleto. Xada hatt tysh u sælo, virre el køb eller alder i as Men sløp Og salen Og Hvala må man tælige Så vil du se for øjne Og lød du nælige Haram at være sry Og om haldene Men tæt dæri Tæl du og لي ترد لي ترد خذا الطش وسيله ضرير <متحدث> القلب صايل نهار وزيل لي لو انت با كنت صر فيني يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد ترى دربك يا غالي ضربو ما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الظن في يا غفل وش جرى لك أبيك تشوف حالك من يبقى في ذنوبا يعيش الهم أكيد علامك له ناطر تأجل له باكر تعال الحين حاول ترى باكر <تصفيق> قريت ويرد ليته هذا غطي شسينه ضرير القلب صاير نهار وزيله والليلة وين ذنبك بتصال في يعني حزينه وصار حزني عليك انت يزين